Ma sha Allah. Ecco, è شالني والله لا رايحهم عندي 10 اشياء اول شيء ده غير الساعه والماضي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد هذه قراءه في كتاب مثل الغايه والترغيب المصنف لابن أبي شجاع يقول رحمه الله ويحرم على المحرم عشرة أشياء اشياء على المحرم ويحرم ويحرم ويحرم, ويحرم, ويحرم, ويحرم على المحرم ويحرم ويحرم على المحرم عشرة أشياء. على المحرم. على المحرم عشرة أشياء. على المحرم. على المحرم عشرة أشياء. عشرة. عشرة أشياء. لبس المخيطي. لبس المخيطي. لبس المخيطي وتغذية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. من الرجل. من الرجل والوجه من المرأة وترغيد الشعر. وحلق الشعر وتطليم الأظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوضع وال مباشرة والوضع وال بشهوة وفي جميع ذلك الفدية إلى عقد النكاح لأنه لا ينعقد ولا يفسده الوضع في الفرج ولا يخرج منه بالفساد ومن ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمره وعليه القضاء والهدي ومن ترك رقنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمّا بعد قائل علامة أبو شجاع رحمه الله تعالى في متن الغيات والتقريب في كتاب الحج قال ويحرم عليه عشرة أشياء يعني على المحرم لبس المخيط والمراد بالمخيط المفصل على العود لا كما يفهم بعض الناس أو كثير من الناس أن المخيط الذي فيه خيط ولا غرق وإنما المقصود بالمخيط, بالمخيط المفصل على قدر العود السروال والحنيلة والقميص والخف والشراب والقلنسوة وغيرها هذه يحرم لفسها على على من تلبس بالإحرام بحج أو غمره قال وربس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة فلا جزء الوجل أن يغطي رأسه بمناسق أما إذا غطى رأسه بغير مناسق أن يستغل ب أو سقف سيارة أو سقف بناء أو غيرها فهذا جاء وإنما الممنوع أن يغطي رأته أو يستضل بمناسف لرأسه ولو حمل متاعه فوق رأسه فهذا جاء إذا كان لا يقصد بذلك التظلل به وإنما يريد به أن يحمله و. أما كان مفحصا على قتل العدو فإنه لا يجبس وتعطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة فالمرأة أيضا لإذن أن تغطي رأسها لأن عائش رضي الله عنها قالت كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال فذلك إحدانا زنبابها على وجهها وهذا يدل على أنها إذا لم تكن في محضر الرجال فإنها تكشف عن وجهها. إذا كانت في غرفتها في السكن لا يجوز لها أن تصفر وجهها. وإذا كانت في أي مكان بعيد عن أعين الرجال وهي محرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها وكفيع. لأن لأن عائشة رضي الله عنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتخب المحرمة ولا تلبس الكفازين لا تنتخب المحرمة ولا تلبس الكفازين استثنى علماء إذا ما جاوزها الرجال فكانت في محضر الرجال فحينئذ يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها لأنهما عورة قال وترجيل الشعر وهذا عند الشافعية أنه يحرم يعني مواب تلبيه الشعر يعني تسريح الشعر خشف وقوة الشعر بالتكيب والصواب أن هذا أضر جائز ولا شيء والذين قالوا بالحرمة أو الكرامة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لدد شعره في الحج وتلبيد الشعر أن يضع به شيء يلصق لأن المحرم بالحج أو الأمرا يكون مشغلاً بمنسكِي وعبادته ربما يعني لم لم يستطع أن يرجل شع شعره، فيكون في هيئة الرثة، فألبنى النبي عليه السلام شعر. لا فيها ما أن شعور العرب كانت قديماً طويل، أكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى شحمة أذنه، صلى الله عليه وسلم وإلى كتفيه، صلى الله عليه وسلم. فمن كان كذلك يشرع له أن يلبد شعره كما فعل المسلم ولكن لو سرح شعره شعر لحيته أو شعر رأسه ولو سقطت منها شعر أو شعيرات فالصواب أنه لا بأث بذلك خلافا لما ذكره بفجاع فخلافا لماذا بالشاكل بل لا تراهة في ذلك على الصحيح المشاطة لأنه لو كان هناك تراهة أو حرمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكن يمو أن الناس خلت تلبسون بذلك ويحتاجون إليه فلما لم يكن يعني أنبينه النبي عليه السلام كل على الأصل وهو الجواز قال وحلق الشعر حلق الشعر وتقليم الأوقار وهذا يحرم على المحرم قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا فرق بين الرأس وغيره من سائر شعور البدن، وكذلك الظفر لا يجوز فعله إلا إلا إذا كسر الظفر ورفع هذا الجزء الموصول فهذا لبعته. أما أن يفعل ذلك تنزهًا وتنظفًا فإن ولا يجوز له هو محرم. وقنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال رحمه الله تعالى والطيب وضع العطري للمحرم لا يجوز لا حرم عليه أن يضع طيبا ولكن لو وضع الطيب قبل الدخول في النسج والإحرار وبقي لو لم ريحه بعد الدخول في النسج فهذا شيء جائز كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرى وبيص المسكي يعني لمعانا في مثل خراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لذلك يشرع تطيب البدن أما الإحرام فلا يشرع تطيب وتعطيره وإنما يطيب البدن فقط ولو ظهر أثر التطييب بعد التلبس بالنسك جاء لا مانا سواء كان هذا الأثر لونا أمريحا لا بأساء بحديث عائشة رضي الله عنه عند البخاري كنت أرى وبيص المسكي في مفرخ رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محر وإننا ندعو علي الإنسان حتى لو لبس الإحرام لو أنت الآن مثلا ركب في السيارة واغتسلت ولبست الإحرام ولكن لم تنتوي الدخول في النسق ووضعت الطيب هل عليك شيء؟ ليس عليك شيء. إنما النسك يبدأ من متى ليس من لبس المخيط وإنما من نية الدخول في النسك ولذا قد تنازع الفقهاء من متى يبدأ الدخول بالنسك لأن النبي عليه الصلاة لبى بالحج بالحج متى حينما على دابة فالمسافة من أول ما يغتسك إلى أن يركب الدابة لو لم ينتوي الدخول في النسق او الى الميقات لو ما نوى الدخول في النسق وضع عطرا او طيمة على مثلا فلا شيء اما اذا نوى الدخول في النسق ووضع طيبا او خلم ضفرا او حلق رأسا فهذا ايه ما سيأتي الطيب وهذا من المحرمات على الرجال والنساء سواء اما لبس المخيط ونقال لبس المخيط وهذا محرم فقط على على الرجال دون النساء وتغطية الرأس من الرجل هذا أيضا خاص بالرجال أن هناك محرمات عن المحرم خاصة بالرجال وأخرى محرمات خاصة بالنساء وهناك محرمات مشتركة بين الرجال والنساء كما سيعرض العام والوجه من المرأة أيضا يحرم عليها أن تصر وجهها وترجيل الشعر هذا على ما سبق أنه لا يحرم ولا يكره. وحلق الشعر وهذا لا يجب للرجل والمرأة الثواب وتخليم الأذفار هذا أيضا للرجل والمرأة والقيم للرجل والمرأة وقتل الصيد أيضا للرجل والمرأة والمقصود بالصيد هنا صيد صيد البر أما صيد البحر فإنه جاء أما صيد البحر فإنه جائز وإذا صاد الصيد من ليس محرم لأننا نسرحين في سيارة ومعنا سواق أو خادم في الرحلة فهذا الخادم أو السائق صاد غزالة لنا كي نتغدى بها وفقه الله وصال غزالة نأكل منها ولا ما نأكل منها نأكل ونترك الله ولا ما نأكل وذكى الله <تصفيق> إذا صيدت لنا فلو ذهبه ويصيدها من أجلنا لا يجوز أكلنا أما إذا صادها هو وأهجى منها للمحرم فإنه يجوز أن يأكل, أن يأكل منها وجاء في ذلك حبيث أبي الخفاجة على أنصار رضي الله عنه في الصحيح يبقى إذا المحرم يحرم عليه صيد البر. ما دام محرمة أما صيد البحر فإنه جائز للمحرم وغير المحرم ولذلك قول الله عز وجل وإذا حللتم قصطادوا هذا الأمر في قوله عز وجل قصطادوا أمر والمعلوم أن, أن الأمر يدل على الوجوب والفرضية ولكن هذا الأمر يدل على الجواج لما لأنه كان محظورا فيعود هذا الأمر لحاله قبل الحظر وحال الصيد قبل منعه على المحرم كان ماذا مباح وليس واجبا وهذا له نظاهر في الكتاب والسن من ذلك قول الله عز وجل في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إن كانت صلاة الجمعة انتشروا هذا أمر ولكن هذا الأمر يدل على, على الإباحة في لأن هذا الحظر كان فقط بمدة الصلاة قال وعقد النكاح وهذا يحرم بالإجماع عقوان عقد النكاح يحرم يحرم الجماع أيضا إذا كان العقد ممنوعا فالجماع كلمة أحد الكلمة بالإجماع عقد النكاح يحرم فالجماع من ذلك أولى بقول الله عز وجل فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وأيضا لا يجوز للمحرم أن يعقد وإذا عقل فعقده غير صحيح وتحرم مباشرة أيضا ولو بما دون الفرج للمحرم لا يجوز له ذلك وما جاء في البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم فهذا حديث حكمه أنه شاذ لأنه خالف أمرا متفقا متفق عليه هو وحرمة مكاح المعلم وأيضا جاء ما يخالف من رواية أبي رافع رضي الله عنه قال بل نتح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت الرسول بينهما فعلى ظهر من أن ابن عباس أعلم من أبي رافع بكثير جدا إلا أن أبا رافع في هذه القصة أعلم من ابن عباس بقرنة قوله وكنت الرسول بينهما إذن لا يجوز النكاح والإنسان محتم ولكن هل يجوز المحلم أن يبيع ويشتري لا. لا مانع أن يبيع ويشتري وإن كان خلاف الأولى لكن إن إلا احتاج لبيع شيء أو شرائع ما في مانع لا سيما إذا نفلت نفقته إلا فنص أنه منشغل بالعباد لكن من جاهد الجواب يجوز أن يبيع ويشتري ولكن يعقد النكاح لا يجوز بحج أو غمره قال والوطء والمباشرة بشهو وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد يعني إذا عقد ولم يطأ في الفرج فإن حجه صحيح ولكن عليه الفدية أما إذا وطأ فإن حجه يفسد فعليه أن يحج من قابل ومن فاته الوقوف بعرفه فحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي عليه القضاء يعني قضاء الحج من العام القار والهدي هو أن ينحر جزورا إذا ترك الحج أما إذا تركه لحاجة فلا شيء عليه كان يكون مريضا ولم يتمكن من أداء مناسب الحج وإذا مات الإنسان في يوم عرفة قبل أن ينتهي اليوم هل يجوز لأحد أن يقضي عليه عنه باقي مناسك حج؟ لا يجوز ذلك. ولا من في الدين وتسدّد أن يقال بجواز ذلك. لأنه مات انقطع عمله لم يعد مكلفا وقد أدم عليه والحمد لله. وأي رجل لو قصته دابته؟ الحج لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يكمل عنه باقي مناسك الحج كما يقوله بعض الناس ومن ترك ركنا لم يحل من أحرامه حتى يأتي به إذا ترك الإنسان ركنا يأتي بهذا الرك وجميع الأركان يمكن أن يأتي بها إلا عرفة لأن الوقوف بعرفة متعلق بماذا بزمن معين فإذا انتهى الزمن انتهى ولذلك كان من رحمه الله جل وعلا وفضله على عباده أن المنفك الوحيد الذي يبقى إلى اليوم التالي هو منفك عرف لما جاء عروب المضرس رضي الله عنه كان قد جاء من جهة اليمن وقال يا رسول الله ما أغرقت سهلا ولا وعرا إلا سلكته من أجل أن أصل إليك فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من وقف بعرفة ساعة الساعة عند العرب يعني الجزء من الساعة ليستندق من وقف بعرفة ساعة من الليل أو النهار قد تم له نسكه يعني تم له حج ولذلك يقول النبي عليه السلام الحج عرفة ليس معنى من لا يقف بعرفة ولم يعرف على باقي المناسك حج فمن ترك طوافل إطاظة الذي ويوم العيد حجه باطل إلا أن يأتي في طوافق إفاض ولكن المقصود أن أفضل منات في الحج وأعظمها هو الوقوع في عرفة إذا قال عليه السلام الحج عرفة فإذا وقف الإنسان من السنة أن يذهب جحن في يوم عرفة لا يبكر جدا بعض الناس يبكر يوم الفجر في عرفة وعمال يجري بين المناسة المنازل تحتاج لا تميز وهدوء فيروح عرفا من الفجر يتني جاد مع الناس حد من يجي وقت الذي فيه ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا يباهي بعباده الملائكة وعشية يوم عرف يعني بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم يوم عرفة على داب وأمسك بجامعة بيده اليسرى ورفع يده اليمنى يدعو ربه إلى أن غرب الشب كم ساعة لو جمعنا الظهر الآن مع العصر مع الظهر تقريب وقفنا ندعو إلى المغرب كم ساعة تقريبا من واحدة إلى خمسة ونص أو لأربع ساعات ونص ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف يدعو ربه جنة وعلى ومناسب بعض الناس من ينتفل بالسق والعين هذا لقد وقفت بعرفة وطوال خوفي بعرفة يدعو على أربعة من أهل مصر من يحرمون المظاهرات مني ما والله الحمد أنني حجست هذا العام ووقفت بعرفة أجب على هؤلاء الأربعة ونقول له يا مسكين ليس الأربعة ولقد كثر عدد وأنك لا تدري <تصفيق> من أربعة تجاوز الأربعين يعني ويقصد نصف بالذات. فهذا خلافهم هذا أدب في الاختلاف. حتى لو هذا اختلاف، هذا أدب تذهب تحج لكي تدعو على الناس بدلا أن تدعو لهم بالهداية إن كانوا خالقوك هم مخطئون وإنما أنت المخطئ بدلا ما تدعو لهم وانظر إلى ابن يقول أن آل السن أرحم الناس بالناس لجنبه يتسعى الحاكم يحكم بغير ما أنظره النجو عليه قال ادعو له بهداية هذا هو الطريق طريق رحمة وعق ومسامحة وهداية وحرص على هداية الناس وتوفيق الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى فالوقوف بعرفة من رحمة الله سبحانه وتعالى تذهب تصل الظهر العصى صدر ربك إلى أن تغرب الشمس وإذا خرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس عليه دم إذا وقف قبل الغروب لا يخرج من عرفة إلا بعد الغروب أما إذا جاء الليل ومر بعرفة مرورا بالسيارة هل يتم له نسك من رحمة الله أنو يتم له نسك إلى أذان الفجر في يوم عشرة في اللي هو العيد. اللي يوم العيد يوم عرف يوم التاسع من الحجة ولكن الأجمل والأحسن أن يذهب في الظهر والعصر لعرفة جمع تقديم ثم يقف يدعو ربك جل وعلا وترى سبحان الله عظمة ربك جل وعلا في هذا الموقف هذا يدعو بالهندي وهذا بالفرنسي هذا بالانجريد وهذا حتى لاجات العرب أنفسه يعني بعض الناس من جاك المغرب البربر إذا وقفت تسمع دعاء حالهم تقول سبحان الله ويتكلم يتكلم بالعرب دغة العربية ولكن لا تفهم منه أي شيء أي شيء ولا كلمة ومع ذلك واتع سمع ربنا الأصلاح جل وعلا ولا يشغله سمع عن سمع ولا تشغله حاجة سائم عن من حاجة آخر سبحانه وبالحمد تبارك اسمه وتعالى جده وجله على، ويسمع ويجيب عباده جل وعلا وهذا اليوم يوم معرفة تنازل علماء أي, أي أيام العمر أفضل هل يوم معرفة أو يوم الجيد على خوله وأي ما كان سواء كان يوم معرفة اليوم الأول أو اليوم الثاني في العضلية هو يوم عظيم فما من يوم يؤتق الله عز وجل فيه دقاب من النار أكثر من يوم عرفة أكثر يوم فع تقديل الضيقاب من النار لصد الله من فضله هو يوم عرفة ويباهي الله عز وجل بعباده الملائكة قلت لأتوني شحفاً غبرة اشهدوا أني قد غفرت لها يعني اليوم العظيم بعض الناس ينشد ومقل المستكد من الخير والشخص بعض الناس شوفناهم في عرفة واخد الجوزة معامل مصر المعاسف الشيشة ليش رب في في عرفة هذا سبحان الله هذا غاية وعلى الناس في جلس خالد الحدود وهم كدن كده على شكل عسهم تقريبا حدود عرفة من جميع الجهات حدود عرفة لدي بعض الناس زعت فين بره الحدود تقول لي عم الحجد فضل ادخل جوه يقول لك عم خلينا كعليم في الواسعة احنا وصل في البيئة الف والخمسين أمس عشان يجيب وقت في الواسع كنت قلت وقت في الواسع خليك في وقت النطرو الواسع جبل الصحر الواسع يجيب أن ننتحي فهذا غلط مفروض. يجب على الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر يجب عليه يتعين عليه أن يتعلم أحكام الحج والحج وإذا أراد أن يتزوج يتعلم أحكام الزواج والطلاق يجب هذا يصير الآن فضل عين عليه يتعلم حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة للعمل الذي يعمله ويؤدي نعم قال رحمه الله ومن ترك ركنا لم يحلي من إحرامه حتى يأتي به قلنا باكل كل أركان الطواف والسعي ممكن أن تأتي به لأنها غير مفتوطة بزمن فمن الناس مثلا طواف جصابة نقول له إلبس إحرامك واذهب وطوف واحلق رأسك من الذي يستعي يقول ايبس لحرامك واسعاب نعم فصل والدماء الواجب في الإحرامي خمسة أشياء خمسة أشياء خمسة أشياء أحدها الزم الواجب بترك نسوك وهو على الترتيب شاه فإن لم, فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ثلاثة الحج وسبع إذا رجع إلى أهله والثاني الدم الواجب للحلق والترفص وهو على التخير شاه أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق لثلاثة آفع على ستة مساكين والثالث الدم الواجب للإخطار يتحلل ويهدي شاه والرابع الدم الواجب لقتل الصيد وهو على التخير إن كان الصيد مما له مثل أخرج من له مثل مثل, مثل أخرجاه مثله من النعم من النعم, من النعم والغنم أو الغنم أو أو الغنم وإن لم يكن له مثل قومه وإن, يكن له مثل قومه وإن لم يكن له مثل قومه وإن يكن له مثل قومه وأخرج لقيمه طعاما ويصدقه فإن لم يجد عن كل مجد اليوم والخامس الدم الوارد الوضع وهو على الترتيب بدنه فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع فسبع من الغنم، فسبع فسبعون، فسبعون من الغنم، فإن لم يجد قوم قوم قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويصدق به، فإن لم يجد قام عن كل مد عن كل مد يوما ولا يزده الهدي ولا الطعام إلا بالحرق الحرام وجهه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل قتل صيد الحرم ولا قطع شجرة للمشجر شجره ولا قطع شجره ولا قطع شجره للمحل والمحرم معه والمحرم معه والمحرم معه نعم قال رجاء رحمه الله تعالى والدماء في الإحرام خمسة أشياء أحدها الواجب بترك نسخ وهو على الترتيب شاء فإن لم يدف صيام عشرة أيام فذاهة في الحج وسبعة إذا رجع إلى الدماء في الإحرام على قسمين دم جبران ويكون في ترك واجب أو فعل محر ودمه شكران وهو دم الهدي فإذا أحصر الإنسان يعني صد عن البيت فإنه يتحلل بنسك شات إلا أن يكون مشتبطا كما سبق في حديث تباعة بنت الزبير رضي الله عنه لما قال لهم حجي واشتغط كذلك إذا فعل محظما بينه ينسق سائتا ولا يأكل منه الفرق بين دم الجبران ودم الشكران أن دم الجبران يجبه واجب أو فعل محرم وهذا كلها في آفيفدس فدم الجبران لا يأكل منه الإنسان الذي يخرج دم الجبران لا يأكل منه الإنسان دم الجبران لا يأكل منه الإنسان أما دم الحدي فإنه يشرح أن يأكل منه يشرح أن يأكل منه إذا اتكى محظنا أو ترك واجبا ومن الواجبات على الصحيح خلافة الشاطئية المبيت بمنى إذا ترك المبيت بمنى فعليه أن ينسك شاة، وإذا ترك رمي الجمرات، عليه أن ينسك شاة أيضاً. كل واجب يتركه أو محظماً يفعله يجب عليه نسك شاة، إلا ما جاء به النص من إذا إزالة الأذى، إزالة الأذى. وعندنا هنا مسألة مهمة وهي أن الإنسان إذا لم يجل معلين أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الخوفين فما أذكر العلماء إذا لم هل يشقهما إلى عقبيه أم لا لأن النبي عليه السلام قال وهو في المدينة وليشقهما إلى عقبيه ولكن لما ذاب في المناسب قال من لم يجل معلين فليلبس الخوفين ذلك كان ذلك ناسخا عليهم المثالب بينهما ايه بصير تجد من المدينة من المناسك لكن صار هذا ناسخا لأول ف إذا لم يزن عليهم يلبس الكفتي وليس عليه دم أما إذا حدق رأسه حتى ولو كان الحاجة كما جاء الصحابي وهو من جاء والقمر يتناثر على جبينه سبحان الله نسيت الامر جاء احد الصحابه فريقان زياد أي اوديك هوام مراسك جاء والقمر يتناثر على جبينه فقال أي اوديك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اي اوديك هوام مراسك قال نعم قال احلق راسك وانشر يعني واربح شعرك فما الفرق؟ لماذا هنا يذبح شاه على الرغم من أنه حلق رأسه من أجل الحاجة، وهناك لا يذبح شاء لما لبس النعل الخف لعدم وجود معين للحاجة. طيب تفكر فاد مرة لجاي؟ مدارات أفضل على كل الناس. ف لأن الأصل في حلق الشعر إنما هو للتنزل وليس للحاجة والتزيين حتى الحد الآن في بعض القرى فالعين سموا الحلقه إيه؟ المزيل لنفعلها شوه مزيل؟ هو فعلا في الحلقه، هو مزيل يعني بيزيل شعر الناس وهيئة الناس تمام؟ فلأن الأصل في حلق الرأس أنه للتزين والترفض وليس للحاجة أما لبس النعل أو الحف فإنما هو الأصل فيه أنه للحاجة ولكنك في البيتة في البيتة النعل. البيت تمام؟ لأن لبسه يكون للحاجة إذن إذا كان الدمه دم جبران فإنه لا يأكل منه يهديه ولا يأكل منه. وإذا كان الدم دم سكران فإنه يشرع له الأكل منه. قال رحمه الله تعالى الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاف أو صوم ثلاثة عيام أو التصدق بثلاثة عيام على ستة مساكل هذه تسمى فجة التخيير إذا احتاج الإنسان لأن يحلق رأسه فإنه يجوز له ذلك وهو على التخيير إما أن ينسك شاة يعني يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطرم ستة مساكين كل مسكين نصف صح على التخيير إذا نفعل هذا أو هذا أو هذا كل يجزيه لله الحمد قال والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحمل ويهدي شاتا إذا أحصر وصد عن البيت فإنه يجوز له أن يتحلم بعمر أن يتحلم ويتبحشه يح... الرابع الدم الواجب بقتل الصيد هو على التخييف إن كان الصيد مما له مثل أخرج مثله من النعم أو الغلم إذا كان هذا الصيد الذي صاده كالغزال مثلا يمكن أن يقومها ويخرج مثلها من النعم المراد بالنعم البدن وإن كان يصدق عليها وعلى البقر والغنم أيضا كما كما سبق في الذكر إبا إذا صاد صيدا يقوم مقداره إما أن يكون من النعم أو يخرج مثله من المال أو يخرج مثله من المال وبعض الصحابة قضى في هذا قضى في هذا و قضى بعض الصحابة في الغزال بعم وفي الأرنب بعناق كما قضى بذلك عمر رضي الله عنه وعطى بن أبي رباح والعناق الأنثى من المعذ لم تكتمي سن والذكر يسمى جد وهكذا فيقوم مقداره من النعم ويخرج قال والخامس الدم الواجب بالوطف وهو على التكتيب بجنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم فسبع من الغنم فإن لم يجد قوم البذن ويشتري به بخيمة الطعام ويتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوم ولا يجزئ الهدي والإطعام إلا في الحرم ويجزئ أن يصوم حيث شاء إذا وضع الإنسان أهله في الحج أو ما ملك في يمينه فإنه حج فإن حجه قبل التحلل فإن حجه فاسد وعليه أمران القضاء يعني من العام القابل وأن ينحر بدناه حتى يخرج من منفكيه وحج قال ولا يبزوه الطعام إلا في الحرم ويجيه أن يصوم حيث شاء إن كان يطعن فإنه يطعن أهل الحرم ولا يقصد بأهل الحرم سكان مكة أو وإنما الموجودون في الحرم ساعة إذن ولو كانوا من أخراء الحجاج ومساكين فإنهم يجوز أن يطعموا من هذا الجب ولو كان جبرانا يقول الله عز وجل هديا بارغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبالات قال ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطر شجره للمحل والمحرم معا هذا الحكم لإستقاصا بالمحرم قتل صيد الحرم كحمام الحرم مثلا لا يجوز قتله ولا قيده لا للمحرم ولا لمن هو حلال ولأن هذا البيت من دخله كان آمنا ولذلك جاء في السنة أنه من ارتطب جريعة يعني ما يجب الحد والقصاص إنه إذا كان في الحرم يخرج خارج الحرم يقام عليه الحد أما إذا ارتكب ما يجب الحد في الحرم وانتهك حرمة الحرم إنه يقام عليه الحد ولو في الحرم أما إذا كان انتهك ما يجب الحد خارج الحرم وحكم بالحرم إنه يضيق عليه في الحرم فلا يباع ولا يشترا معه يضيق عليه في المسكن حتى يخرج خارج الحرم ويقام عليه الحد فهل بعد ذلك أن يقوم بعض الصفهاء لمبايعة محمد بن عبد الله المهدي ويلقبونه بالمهد المنتظر ويبيعونه عند الكعبة وقع بذلك بعض من تسد السلفية مع الأسف وهذا في عائد بن باز شهر باز موجود وتجرأوا وادخلوا السلاح في جوالات التمر ودخل وجلس هذا الشخص محمد عبد الله المنقب بالمهدي وضايعه هؤلاء جميعا وبعضهم كانوا من نصر بايعونه في قضية جهيمان على أنه المهدي المنتظر وإذا جاء المهدي المنتظر ننتظر القيام يعني المال يضرب علامات الساعة الكبرى علامات مات الساعة الكبرى عشر علامات وهي كالعقد إذا انفرط أحدها انفرط الباقي صلح وجاء هؤلاء وبايعوا وحصن إشكالات مع الشرطة وضربوا الرصاص عند الكعبة كانت فتنة عظيمة فتنة جهيمان وفي عهد الشيخ نبيذ ولم يفعل الشيخ ولم يستفسو في مثل هذا العمل والعياذ بالله فلا يجوز للإنسان أن ينفر صيد الحرم لأن هذا البيت العظيم بيت الله الحرام من دخله كان أعلم لذلك إذا وطرت الله سبحانه وتعالى للذهاب عند الكعبة وأداء المناسك أول ما تدخل مكة تستشعر هذا المعنى أنك في بيت الله وفي حرم الله العزيز إياك أن تؤذ يا مسلم حتى ولو ضربت دعا بعد ما ستتزاحم على الحشر يضرب, يضرب. يضرب. كل من يأتي امامه يضرب بقوة وهذا غلط فمن اجل سنة يرتكب محرما بالمحرما وهذا خطب لان فقط الا ان العيب الامتصال تصل لحياتي فيك ان ان تشير اليه وتكبر الله ولا تكف ان البجاء يضرب الناس يكبر ويكف ولكن السنة ان الانسان يلتفت بجسده كله أن هناك فرق بين عفوا ينحلق بجسده كله بين التفاة والانحراف التفاة يكون به للعلم ولذلك من السنة المؤذن أنه يلتفت يميا وشمالا عند حي على الصراحة على الفلاح. وأما عند الحجر فيسمى التكبير والإشارة باليد والانحراف جهة الحجر ولكن ليس من السنة الوقوف أما إذا تمكن من الحجر عليه ثلاث سلام تقبيله ووضع الجبهة عليه واستلامه هذه ثلاثة ثلاثة سلام تصل من تمكن من الحجر بدون مزاحمة وبدون اختتال مع الناس ولا أذية للناس أنا ليس من العقل من أين أن تفعل شيئا مستحبا أن تؤذي الناس وتضرب الناس في بيت الله سبحانه وتعالى نعم لا يجوز الوقوف، وإنما يشيب سرعة، وزيت الزحام والاختتان عند اللي مقابلة الحجر، آه، وأيضاً مقابلة الناس وقفهم، وحان يكون زحام شديد حتى ان أنت أصلاً لأن أنت مش مش على راح، أنت ماشي مع اللي، هنا بتوش مع الموجة صدقنا عنك، <تصفيق> بس دي موجة شرعيه. معا. طيب يعني تسمحنا اليوم يعني نبتل بالصراف بالموضوع فنخف عندنا الجيور إن